يا من يرى Ale. لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فلازلنا ايها الاخوه مع تفسير قول الله تبارك وتعالى اعزه على الكافرين وقد ذكرنا في المره الماضية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 يستحيل أن تنفصل أبدا حبيب حبيبي حبيبي وليس من الحب أبدا أن تصافي عدو حبيبك فهذه علة الحب ولذلك وجدتني معنيا بالتفريق ما بين المودة والبر لأن قائلا وهو من اسمج قائل رايته فما رايت خسفا ولا عسفا مثل هذا الذي ساذكره لكم يقول هذا الفسل ان هذه الايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين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 يعملوا برامج حيه برامج حيه بالهات اي فسله في الطريق يسال اي عالم ويعترض ويقول لي العالم انا الكلام ده مش عاجبني والكلام اللي بنتوجه كلام غير صحيح يوم العالم بانه لازم يبقى حليم ولازم يبقى رفيق ولازم يبقى ودود عشان الدعوه الى الله بالحكمه والمعظم الحسن الفسل عمال يعتدي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 هذا البناء لما يسقط الجدار ده والجدار ده مش مشكله لكن لما تهز العمود ده هي دي المشكله كل شيء بيناقش وانا عمال اتابع توابع الزلزال اللي هو امامه المراه للمصلف صوت الجمعه في امريكا فهذا عن الزلزال وده انه توابع كده بشوف رد الفعل عندنا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 ذو زو ذوق ولا فهم كتاب الفلاح في الفقه الحنفي هو بيتكلم عن الامامه ومراتب الامام ويم الناس اقراهم لكتاب الله فان استوى عليهم بالسنه فان استوى فأكبرهم سنه فان استوى اقدمهم هجره هو ده الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود خلصت لحد كده هو بقى حد ينضب الصار يتساووا في الاربعه دول ها قال لك فان استووا فاجملهم زوج ده ثق ايه الثق اللي فيه طيب جبنا النساء واقمناهم صف وبصينا لهم وتملينا فيهم وجمعنا وملينا ايه عيوننا وقلبنا وقلنا دي اجمل ودي اجمل ودي اجمل فين استواوا الف اصغارهم عضوا ده فقر ده يصلح ان يوضع في كتب الفقر انت عايز تاخد كده هتلاقي برده كتير لو حبيت تقلب في الكتب فكلما قال انسان قولا في كتاب يبقى اسمه قول ويبقى مذهب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 وارى طلاب الهدى ارى طلاب الحق اللي نفسه يوصل لربنا لما يرى الطريق امالئا بقطاع الطرق الى الله بيصعبوا عليه ويتقطع قلبي من اجله وكثير من الناس يولدوا اكبر ده, ده المف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 لأنه لن ينتفع بهذا الخطاب الا هو لا تتخذوا عدوي هذه نمر واحد وعدوكم بنمره نمر سنين عدوي والشيطان برغم انه هو معدن الشر واول كافر في الخليقه وكل شر في الارض فرع على شره الكبير الا ان الله عز وجل لم يذكر في القران ابدا ان الشيطان عدوه ابدا لم يصف الشيطان قال عدو إلا على جهة العموم في قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين الشيطان أبو الكفر كله لكن يعين الشيطان ويسميه ويقوله عدوي ما حصلتش بي ما, رأينا ما رايتها في القرآن ولا رأيتها في السنة إلا بكلمة عدو الله لكن الكافر الانسي قال فيه عدو وقال في فرعون ياخذه عدو لي وعدو له ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون يبقى وصف الكافر الإنسي بأنه عدو له إيه معنى الكلام ده إشارة منه إلى خطره الذاقة وأن المرأة إذا لم يكن حذراً من هذا الكافر يجره الشيطان من السهل أن تدفعه عنه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 بخلاف شيطان الجن انت دايما مرعوب منه وخايف ولما تروح لوحدك في مكان بتبقى مرعوب لو استحضرت هذا المعنى شفت الباب بخبط كده ولا بلدت على هوا خبطوا ضربوا توقف ما تعرفش تنمتوا للليل برغم ان انت في الدور العاشر وآمن وبابك مأفور لكن لا تستطيع ان تنام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 حراره الإيمان الحرارة في المسألة دي المهيج الثاني أن الله عز وجل إذا قال هذا عدوي يبقى أعد له أشد العذاب وأن الذي يضع يده في يده خاسر يقينا ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب اذا عدو لربك دي معناها ابن خاسر مهزوم واخرته جهنم المهيج الثالث انه عدو النقاش المهرج الاولاني حركت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 ألفق القصة كلها من الروايات قال علي بن ابي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطالق أنت والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وأبي مرشد الغنوي ذو الأربع قال علي كلنا فارس فارس يعني القلاص يدخل في معركة يكسب طب مين العدو بتاعهم ضعينة امرأة اربع فرسان رحل امراه قال اذهبوا الى روضة خاخ اسم مكان تجدون ضعينة معها كتاب ايتوني به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 احنا فتشنا لم نجد فقال علي ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه كم يعني معاه التاب. ما يروح يقول له هات الكتاب يبانعاه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا قال لها لتخرجن الكياب الكتاب وإلا لأجردنك اخلعت بدونك فاخرجت الكتاب من عقاصه من الضفيره بتاعها لفت الورقه كده وحطيتها بين ضفرتها كده وضفرت عليها ان وضفرت عليه الكتاب وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم افتح الكتاب واقرأ يا قارئ واذا في الكتاب من حاطب ابن ابي بلتع الى نثر من المشركين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 ولهم من مالهم ما يرد الله به عن اعراضهم وعن اموالهم فاردت ان اتخذ يدا عند المشركين يحفظون بها قرابتي قال صدقكم لا تقولوا له الا خيرا فقام عمر وقال يا رسول الله قال الله ورسوله والمؤمنين دعني أقطع عنق هذا المناذره فقال ايه يا عمر لعل الله طلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ان الله عز وجل كما في الحديث الاخر قضى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 الآية الوقع لي فيها معنى الدقيق نحن قلنا ان الموده عمل القلب فهل حاطب لما فعل هذا كان قلبه معه الجواب لا أما الايه نزلت لي بلفظ الموده تلقون إليهم بالمودة وحافظ قطعا صادق الإيمان لا يقلل بالكفر ولا راضي بالكفر مسلم من قلب ويحب الله ورسوله من قلب فلماذا نزلت الآية بلفظ المودة التي هي عمل القلب تجيب عن هذا إن شاء الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. W rabbil alamin, Zjednoczonych zajmujemy się tym, co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 يعني في سنن الترمذي عن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا حلفاء عهد باسلام قوم مشين مروا على جماعه من المشركين علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواب شجرة دي كان المشركون يلتمسون البركة ويستلهمون النصر منها فلما عد على السير إبدا بشير خير له المسلمون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 كمان هم قالوا مسلمون يقصدوا بس بان شجره زيهم عشان ما يبقاشوا هم منفردين بحاجه لكن خطر ببالهم ان يكون لهم شجره يعبدونها من دون الله ما اظن هذا المعنى ورد على عقوله انما باب اسرائيل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 تجمد بقى زي الجبل ولقيت كده سكه فوق في البحر وعديت ما السيل ده بقى حجر اول ما ينفع يقول اعمل لنا اله عزيز نعبده بس ملناش لهم عقل وملناش عقل ما اقبح هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لان الكلام متشابه مع قطع النظر عن القصد ولذلك نهينا ان نقول اللفظ القبيح الذي يشتمل على المعنى القبيح وان لم يقصد القائد لانه المستمع اذا وقع اللفظ في اذنه وقوعا مستبشعا انفعل له فانك انت ما توصلش عشان كده رميسه صلى الله عليه وسلم في مساله الاسماء قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا او نجيحا او ربيحا روايات حتى قيل حتى اذا قيل اتبى وقالوا قال لا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 ليه حتى تميز عن هذا الكلام لا تلبس لبسه ولا تتخذ طريقه من طرائقه قط انت ممنوع من المساله ده. لتظل فريدا كان عمر بن الخطاب لما يجد واحد كده لابس لباس المسلمين كان بيضربه اي واحد من اليهود من اهل الكتاب كان يقولوا البس زيك زي مميز لهم يلبس حزاب ويصلي يعمل زنار يعمل أي حاجة بس المهم اشوفه أعرف إنه ليس مسلم عشان يفضل منبوز وفي نفس الوقت مدلوش بقى حقوق المسلم إحنا بقى في زمان اختلطت في الأزياء تقابل للناس للشارع من ديش حد يطلع أي مليته ايه عشان كده الهدي الظاهر كان في غاية الأهمية لحية التي تميز المسلم العنوان